13. استمع إلى العبارات واختر اللون الصحيح 1. التيشورت الأبيض 2. الفستان البنفسجي 3. الشبشب الأصفر 4. التنورة الحمراء خمسة الحذاء الأسود ستة البنطلون الأخضر سبعة الجورب البرتقالي ثمانية البدلة الخضراء تسعة البلوزة الوردية 10. القميص الأزرق